من ربك معظم، وإذ أذن ربك لئيك كرتم، لا أزيدنكم، ولئن كفؤتم إن عذابي لشديد.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 وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا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 قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَأَطِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى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 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى مما صديد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 إِذَا شَاءَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَأَذُ ذُو اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ لَنَكُمُ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشيرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ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 رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فجعل الافئده من الناس تهوي اليهم فجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون